فَلََّا قَضزَيد مِنهَا وَوطَرزَ وَجكه لكَ لا يَكونَ على المُؤمننينَ حَرج لكيلى يكُونَ على المُؤمننينَ حَج في أَزواجديائهم إ قَضَو مِهُ وَوطَرا وَوكان أَمر اللهَّ مَفول م كانَ على النَّبي منِن حرج فيِي مَا فرَضَ الله ل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 وامرأه مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين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 ذالكَ ادْنَا أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَرْضَوْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا في قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا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 إن تُبد شيءَيْئًا أَوْ تُقُوه فَإِ اللهَّه كانَانَ بِكُلِّ شيءَيء عَليمَا ل جُنَا حَلَيْهَِّ فيِي أَبَ إِهَِّ وَل أَبنَائِهَِّ وَل إخواانِهٍ وَلَا أَبنَ إخْخواانِ النَّ وَل أَبنَ إأَخاتَِّ وَل